القصيدة الثانية مناظرة بين صقر وبلبل أقول بيها ترف ريض مشيتك عيب تختال الأرض بيها كهول ونسوة واطفال ترف ريض مشيتك عيب تختال الأرض بيها كهول ونسوة واطفال اتراب الأرض وادمشان مثلك حد حاد المناية بيهم وشال عافوها إلك هلقاع وانت عليها بكئفكم راح يبلخ الخال تناشد عن سكتي وسكتت ليش شحت شوياك ما ظل حتلين قال وانا صغير سمعت أهل التجاري بيقولون الطبع الطبع ميال وانا صغير سمعت أهل التجاري بيقولون الطبع الطبع ميال اش جمع بين النوارس والسراحيب عجيب اش قعدك ويهل اشكال فرد عاذل احذرك منه وانت على نادي تعاشر عشر عذال تحذر من عصف وقتك يا قطان على ساعة وتحيطك رزمة الفال اش ما تكبر تضل بعيوني حرشة الى عبهة والوقت نتال والسمت الحذر واسمع لذاتك تذكر يوم لك وديت موال يا نبعة الروح يا طيب يا صاحب قدر يا من تعادل الف يا لعندي ليلة قدر ياه الوصل رتبتك بالفخر ياه قدر يرقع لها من العله وعلى العواذل تره رتك للمتيم بعين المودة تره كثرة الأصحاب لتغرك حبيبي ترك إلا لفع صفور من عدهم أي ترس قدر او مثل الصقر والبلبل انا وياك ترف واسمع ايش قالوا اهل الامثال أو مثل الصقر والبلبل انا وياك ترف واسمع ايش قالوا اهل الامثال التين الصقر يشرب هجير ولفحه ارمال البلبل قضى واكتب الترانييم غنى بطرق الحكي الصقر ساكت وراكب صهوة الجو يترفع عن كلام القلت والقال البلبل للقفص تالي مصيره رغم صوته وجماله وزهوة الحال الصقر سوى الذي يريده بسكوته لجل هذا على ايد الملك ينشال الصقر سوى الذي يريده بسكوته لجل هذا على ايد الملك ينشال أو مثل الصقر والبلبل أنا وياك ترف واسمع شقاله وأهل الأمثال البلبل يرتضع من حلمة التين الصقر يشرب هجير ولفح الأرمال البلبل قضى وكتب الترانيم غنب طرق الحش الخالي من الأفعال الصقر ساكت وراكب صهوة الجو